بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا أيذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولمكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من وليا يرثني ويرث من آلي وجعله واجعله رب رضيا يا زكرياء إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبار عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيء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 يكون جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وذكر في الكتاب مر يومئذ تبذت من هلغا مكان شرقيا فاتخذت من دونهم حجاب فأرسلنا إليها روحنا فتمثّل لها بشرا سويا قالت إني يعود بالرحمن منك إن كنت تتقى قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زَكِيَّةُ قَالَتْ إِنَّهُ لَنْ يَكُونَ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قال أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ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 ومن عليها وإلينا يرجعون وذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي أنذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنيك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني أهدك صراط سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان لل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 بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول للإنسان أهذا ما متل سوف أخرج حيا أو لا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكو شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم ثم ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ عَن مِّن كُلِّ شِيعَتِنِيهِمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ ثم ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صُلِّيَ وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جوثيا. وإذا وَإِذَا عليهم عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قال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 رحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا يدى يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدنا دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد حصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسترناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكمهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من حد أو تسمع لهم ركزا